ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني إسرائيل فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا أظن يا موسى مسحورا